الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جباب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم هناك يتظهرون مقدرنا من الغابرين وأنظرنا على المطر أتى مطر المنزلين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين صغفا الله خير أما يشركون وخلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأمتنا به حدائق ذات ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قرر أجعل خلالها أنهار وجعل نهار وافية وجعل بين البحرين حاجتا إذا هم دع الله بل أكثر هم لا يجيب المغضر إذا دعاه ويكشف السكور ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تبكرون أمن يحديكم في ظلمات البل والبحر ومن يرسل الرياح شرم بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشلكون أمن يبدأ الخلقة من يعيده ومن بل اتدارك عظم في الآفرة بل في شك منها بل منها عظم وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا كان عاقمة المجرمين ولا تعزن عليهم ولا تكن في غيق مما يبكروفون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ على النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُ من إسرائيل أكثر الذين فيه يخافون، وإنه لهم دو رحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله. إنك على الحق الأبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصرم الدعاء إلى ولهم جبرين وما أنت بها للعمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم أطرجنا لهم دابة من الأرض <سؤال> تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحن من كل أمة فرجعون وقع القول عليه ما ظلموا فهو لا ينطبون ألم يروا أن جعدنا الفهل ليتكنوا فيه والنهار الأسرا إن في ينفق في السور ففدع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا دافرين وترى الجبال تحتهها جامدة وهي وَلَا فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِي فَتَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ إن ساءهم إنه كان من المفسدين نريد أن نبن على الذين اشتوعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم باركين ونبكن لهم الأرض ونري في رعونها ماذا مجدوه ما منهم ما كانوا يحذرون وأعينا إلى أم مسا أن أرى فإذا خفت علي وهم لا يشعرون وأصبح سؤال من موسى فارغا إن كانت لتبدي به لولا أوربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرارع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيته يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردتناه إلى ايا غدا تحزن ولي تعلمن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون